والله لا يهدي القوم الضالين نريد ان ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نور히 ولو كره الكافرون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 نَصْرٌ مِنْ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من اصر الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن الطائفه من بني اسرائيل لا وكفر الطائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا غدير